شمسو فيك الهم يا ش ا ي ل ة وحدك خل الكدر والغام ويقابلك سعدك مرضون ش و ف ك ايدك على الله يفرجها الله يفرجها شمسوفيك ه ا يا ش ا ي ل ة وحدك خ ل الكدر والغدر يدك على خدك الدنيا ما ت س و ا